Membasuh atau membasuh antara rambut dan kulit anda. Membasuh ini membasuh kulit kita. Kita membasuh rambut kita dua kali sehari dengan menggunakan air hangat. Kita membasuh en ik wil ook graag dat ik niet zal vergeten hoe ik قوله تعالى: "فَأَكْرِمُوا الضَّيْفَ وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ" قوله: "فَأَكْرِمُوا الضَّيْفَ" يكون عمل جادين باقتاً للوعد وكأن يكون عمل جادين باقتاً. أما السورة الأولى وهو لا إله إلا الله المنان بلالكال أنه يمتلك الصحة في في الصحة برنوان وزاعي وممتزع من الطاقة التقريب التقريب وقد حصل التالب التقريب وقد صحة التقريب دهينا إذن السلام إذا أردت إذا كان عمل التقريب من فعملوا صحيحا لحصول المطابقة للمعنوذة والمعنوذة سواء كان في الجانب الترسليات أو كان في الجانب الترسليات ولكن صاحب الأورى رحمه الله في خصوص الجاهل المقصر الملتفك فهو جاهل قاصر جاهل مقصر ملتفك في خصوص هذا الفرد يقول عمله باطل وإن كان مطابقا للواقع هذه الفتوى يحتمل فيها ثلاثه منعشه المنشا الاول هذا ذكرناه امس واشاره به السيده يعني من ان الجاهل القصر الملتف لا يتمشى منه قصد القربة في العبادات مع التفادي إلى أنه مقصر في الفحص والسؤال والتعلم لا يتمشى منه قصد القربة في العبادات لذلك يكون عمله باطلا وإن طابق الراقين بل في الحقيقة لو دفقنا عمله غير مطابق الراقين لأن الواقع مطلوب عبادة متقرب بها وهو الذي يتبشى من قصد القصد فهو لم يطابق الواقع في مثل هذا المثال الواقع ما طابق الواقع الجاهل المقصر ملتفق حينما يأتي بالعبادات مع التفادي إلى أنه مقصر فلا يتنشى من قصد القربة فمع عدم تنشي قصد القربة من لا يكون عمله مطابقا لا لأنه مطابق للواقع ومع ذلك غير صحيح وقصد غير مطابق للواقع. فعلى أي حال إذا كان من شعبة السيد رحمه الله صاحب العروه وهذا وهذا أمر خارجي لا جعل التحكم لأن فيه فيهم مكلفين وربما يكون هناك جارب مقصرا ملتقيا لا يتنشأ منه خارج فرضه يكون هناك مقصر ملتقي ومع ذلك. يتمشى منه قصب القربة. تمشي قصد القربة أو رنتقيلي خالدين لا مجال لتقيل في مقام في كأول استدلال. إن حصل عبادته صحيحة. إن لم يحصل عبادس سواء كان جاهلا أو كان عين. عمرو بن إبرة تبت والعين. تمشي قصد القربى امر تكويني ان حصل خارجا صحت العباده سواء كان العالم او عباد العالم او عباد العالم او عباد العالم او عباد العالم او عباد العالم او عالم قاصد او مقصد او ملتفت غير ملتفت لا يبرر في ذلك فهذا امر لا اقتله المنشا الثاني في هذه الفتوى أن يتحى الإجماع كما تقع السيدة الرضيرة من الله أنه على أخيه السيد المطلوب بهذا الإجماع قام إجماع علماء الإجماليين على بطلان صلاة من يصلي صلاة لا يعلم أحكامها كل من صلى صلاة لا يعلم أحكامها فصلاته باطله وان كانت مفادقة؟ الوحبة قام إجماء كعبدي على أن كل من صلى صلاة لا يعلم أحكامها فصلاة هو باطلة جون على هذا الإجماء عسام الأطماني الجاهل ولكن هذا الإجماء ولدعليه أول من أنه إجماء من قول فإجماء من قول أكيد وإنما ثانيا بانه اجماع مدركي لعل هذا الاجماع و سند منشئي او و ينظم سند الثالث الذي سيذكره هو اجماع مدركي وليس ليس اجماع تعبدي كاشفنا بين وثالثا على فرض تمامية هذا الإجماع وكونه اجماعا محصلا تعبديا لا مدركيا مع ذلك نقول معقد الإجماع تنجز الخطاب وعدم تنجزه يعني الإجماع على أن الجاهل المقصر الملتفت كالعالم أن الجاهل المقصر الملتفد كالمتعني ان صلاه الجاهل المقصر الملتفت باطله معقد وجد في مخاطر جزء الخطاب يعني ان الخطاب كما يتنجز على العالم يتنجز على الجاهل المقصر الملتفت فكلا الفردين العالم والجاهل المقصر الملتفت مورد لتنجز الخطاب وكلاهما معاقب على المخالفه كما ان العالم تنجز عليه الخطاب والتكليف عن طريق العلم كذلك الجاهل المقصر الملتفه تنجز عليه الخطاب والتكليف إما عن طريق احتمال التكليف كان احتمال التكليف منجز بداية وإما عن طريق وجوب التعلم فإن أدلة وجوب التعلم اسألوا أهل الذكت أن كنتم لا تعلمون ذوقت العبد فين إيدي الله فيقال ما علم؟ فيقول ما علم؟ فيقال هلأ تعلم؟ هذه الأدلة أدلة وجوب التعلم هي التي نجذت الوجوبات الواقعية. فبالنسبة للجاهل المقصر المتفتت، كالعالم صحيح، كالعالم في ماذا؟ كالعالم في أن الوجوبات متنجزة عليه، متنجزة على إما عن طريق احتمال التكليف، إما عن طريق نفس أدلة الوجوب التعلم. فإن هذه الأدلة الوجوب التعلم تنجز الوجوبات الواقعية، وإلا. لا نقول بأنه الجاهل المقصر الملتفت كالعالب لأنه عمله بطري المنشأ الثالث لكلام صاحب العروار هو مسؤول التجاري بأنه قرار إقدام الجاهل المقصر الملتفت على العمل بدون تعلم إقدامه عامل إقدام الجاهل المقصر الملتفد على العمل بدون تعلوم إقدامه محرم فإذا كان الإقدام محرمين فهذا العمل محرم فإذا كان محرم كيف يتقرب به لا يصح التقرب بالمحرم مع كون هذا العمل الذي أقدم عليه الجاهل المقصر الملتفد محرمين المحرم مضغوب ومضغوب الله يتقرب به كذل مولا صابت فقد يكون حكم صاحب العرى رحمه الله بالبطلان من هذه الجهه سبب ربني بالبطلان باعتبار ان اقدام الجاهل المقصر الملتفذ على العمل بدون تعلم حرام وما كان حراما كان مغوظا وما كان مغوظا ولكن يرى عليه ان اقدام المعلم تقدام الجاهل المقصر الملتفذ على العمل تقدام الجاهل المقصر الملتفت تقدامه على العمل بدون تعلم اقدام لغوان يعني لا فائده فيه لا يصح الاجتزاء به لا يصح الاتفاق به في مقام الاتفاق لأنه انه محرم أقول. بين ان يدعى الحرمه التكليفيه لهذا الاقدام وبين ان يدعى عدم اجتزاء العقل به العقل يقول لا تشتزن به لا تكتفي بهذا الاقدام لا, لا بد لك ان تحرز الفراد فراد الذناع فرق بين عدم اكتمال العقد بهذا الاقدام وبين ان نقول بأن الإقذام محرم ترمت التحذيرات لا دليل على هذه ترمت التكليفيه <تصفيق> اذا بالنتيجة ثبت لنا أن عمل الجاهل قاصر عمل الجاهل قاصر مقصور منتفت غير منتفت إذا تنصتنا صحيح. ولعل احتيار صاحب العروة ناشئ عن حال المناشئ الثلاثه وهذا المناشئ الثلاثه الثلاثة الثلاثة مجددون الى احتيار الاستشبابين وإلا ما تنهضوا تدلة هذا لهذا صاحب العروة ما ترى الواقع هذا منعنا وقمنا باية جهود في الاحتياط مخالفه تبين أنه سنون مخالفه اي كلما عرفت كلام في مطابقه الواقع تبين ان عمل الجاهل المقصر او القاصر الملتفت وغير الملتفت تبين انه مخالف للواقع وهنا ماذا تقولون يقول نذكر هنا امرين الامر الاول اذا تبين ان المخالفه للواقع اشبه البطلان البطلان كما ان الصح عنوان انتزاعي ينتزع من مطالقه المادي به به كذلك البطلان عنوان انتزاعي انتزع من مخالفه المادي به البطلان هنا الا في مورد يكون مجرى لقاعده لا تعاد لا تعاد الصلاه إلا من خمسه في موارد جريان قاعده لا تعاد لا يجب عليه فما اذا كان مثلا في كل صلاه يسلم في الركعه الثانيه معتقدا ان السلام في الركعه الثانيه جزءا كالتشكل مثلا او ما اذا كان مثلا معتقدا بعدم جزئيه اللسنه او بعدم جزئيه السورة وكان يصلي كذلك هنا في مثل هذه الموارد بما ان اخلاله كان في غير الخمسة لكن يجب ان تكون صلاته صحيحه المقتضى قائدت الاوليه والمطلع بمخالفه المكتيبه ومموريته ولمخالفة أن الاشتغال يقين يقضي الضرابين مقتضى القاعدة الأولية وهي القاعدة الاشتغال والبطنان ولكن لحكومة قاعدة لا تعاضل على قاعدة الاشتغال نقول بأنه لا يجب عليه يعادة في موارد الإخلال بغير الخمساء لا تعاضي الصلاة إلا من الخمساء الخل والطبوء والوقت والرقود والسفين إذا أقل بغير الخمس فلا يعادة طبعاً نحن نطبق قاعدة لا تعانس في الجاهل القاصر واضح في الجاهل المقصر غير ملتفد أمواضح جربوا إنسان مقصر كان ينبري عليه القاتل كان ينبري عليه السؤال ما فحص ما سأل بعد أن لم يبحث ولم يسقل حصل عنده جهل المركب بعدين في البداية كان ملتفك في البداية كان منتبتا إلى أنه يجب علينا يتعلم الأحكام الشرعيه وأن يعرف المسائل الابتدائيه لكنه بنى عصيانا على عدم التعلم إلى أن حصل له جهل مركب بما يعمله فجهل بأنه جاهل هذا جاهل مقصد لكن مع ذلك غير أيضاً الجاهل المقصر الغير مطابق لا يجب عليه القاعدة مقتضى قاعدة الجاهل المقصر الملتقي لا تشمل القاعدة لماذا؟ لأن مورد قاعدة لا تعاد ولسان قاعدة لا تعاد من شكت الصحة بعد العمل انسان عمل عملان بعد الفرار من شك في الصحة. اما إما غفل حين العمل. وإنما لجهل خصوري وإنما لجهل تقصيريا لكن مع الغفلة. المهم أنه ملتفت وما شفع إلا بعد العمل. هذا هو مورد أصلاً موضوع التعاد. أصل موضوع قاعد لا تعاد والشك بعد الفراغ من العمل. وأما الجاهل المقصر الملتفت فهو شاك كل حين العمل حينما بدأ العمل هو يجب أن يعمل صحيح أو يجب صحيح لأنه ملتفت المقصود. فالجاهل المقصر الملفت خارج الموضوع عن القاعدة لا تقع فإن موضوعها من شك بعد العمل وهذا شك من حين عمل فهو خارج الموضوع عن القاعدة لا تقع فلا تسمى القاعدة لا تقع الجاهل المقصر الملفت. يكون مجرى لقاعدة الاشتغال الاشتغال يقيني الاشتغال يقيني عنه من لا يكون مشبور لقاعدة لا أحد لأنه خارج عنها موضوعان الرابع بالنسبة لله يعني انا بشكل نصد دبارك من قاعدة الرابط قاعدة دبارك يعني بشكل يعني انا في نعم، يقول بأنهم قاعدة لا تعاد، ما تبين له خلاف الواقع. أحد قاعدة الفرق في القاعدة الفراغ ما تبين له خلاف الواقع. شاهد بعدما طرده من أعمال شك في صحة العمل وعدم صحته. لا يجب عليه عدم اقتلاع القاعدة الفراغ. في القاعدة تعاد تبين له أنه خالف الواقع، لكن خالف الواقع في غير الخمسة. في قائد لا تعاد تبين انه مخالف للواقع في غير الخمسة هنا هل تشمله قائد لا تعاد مع انه كان شاكا في العمل من حين بدايه العمل يقول مورد قائد لا تعاد من تبين له او ارتفع مثلا ارتفعت حالته كان ذلك شنو بعد العمل اما اذا كان من حين العمل ملتف الى انه قد هو مخالف للواقع او غير مخالفه لا تشمل قائد لا تعاد فهذا بالنسبة الى هنا كما هو مبنى السيد السلامي بالنسبة الله. عنده مبنى خاص تعتصره من بإنسان في هذه البعدة فعدد والمبنى هنا الاختلاف من أحول العمومية والخصوصية فقط هذا الفرق من بإنسان الله سائر فقهاء الإماميات المتقدمين والمتأخرين فيهم يرون أن قاعدة لا تعاد قاعدة خاصة بالصلاة لا تعاد الصلاة لا تعاد الصلاة إلا بالخمسة فقاعدة لا تعاد قاعدة خاصة بالصلاة مؤداها نفي الارتباطية بين الأركان وغير الأركان فلو اخلل بغير ركن بعذرين فصلاح الوصال هو يقول قاعده لا تعان المصداق من مصادير قاعده كبرى تعان المصداق من مصادير الكفايه وليست القاعده هي هذه المصداق من مصادير القاعده وهي قاعده لا تنقض السنه الفريضه هذه القاعدة وين موجودة في سبب نفس الرواية لدينا لا لدينا لا لدينا الصلاة لدينا سبب لدينا سبب لدينا الإمام ثم قال الإمام سبب لدينا سبب لدينا ولا لدينا السنة لدينا القاعدة هي سبب لدينا سبب لدينا سبب فقها الإمام يأخذ بصدر الصحيحة واعتبروا القاعدة في صدر الصحيحة، فاعتبروا قاعدة خاصة بالصلاة. احنا نأخذ بذيل الصحيحة ونقول القاعدة في الذيل، والجنان إنما طبق القاعدة الموجودة في الزيل طبقها طبقت الصدر على الصلاة. فالصلاة ما هي إلا مورد من موارد تطبيق القاعدة، مصنعة من مصادر تطبيق القاعدة، وإن القاعدة في ذيل الصحيحة لا في صدر الصحيحة، قاعدة لا ترضي السنة الفريضة. كل واجب، سواء كان صلاة أو صوم أو حاج، مركّب من فرائض وسنّ. كل واجب. والفرائض هي عبارة عما فرضه الله في كتاب، والسنة عبارة عما الجنبي للرسول عليه الصلاة والسلام. هذا استراحة مبين. الفريضة ما, الفريض ما فرض في الكتاب والسنة ما الجنبي للرسول صلى الله عليه وسلم. متى ما تعادلت الفرائض والسنّ فقدت. فإذا أخلّى الفرائض لغيرنا. إذا اخلل بالسنه بغير عذر عمله ما تحصل له عذر يكون عمله بشكل تام فمؤيد قاعده لا ترك بالسنه الفريده هو مؤيد قاعده لا بعد نفي الارتباطيه بين الاركان وغير الأركان في سوره العاد هذا النفي الارتباطيه من الفرائض والسنن في سوره العاد هو مؤيد والماده غير المرتبط الزكب السنة والبريضة الآن هذه هل هي عضية رجع السنة البيضة والبريضة يعني هل هي رجع ذلك تجد رجع ألب الجنسية المأخول الألب الجنسية بكليل هو الروايات عندها روايات على هذا المعنى السنة والبريضة المؤخصة للروايات مبيدات المدينة من الروايات التعبيرها للمبريضة أن السنة لا قبل قبل قبل السنة تباتل قبل قبل قبل نقول بأن هذا هي الأمر. الأمر الثاني اذا تبين أن عمل الجاهل مخالطة كان كم يكون التبين هجدانيا كشف له الواقع تابعه السيد فؤاد بن تعطف اكتشف انهم مخالف لفتوى المفتي اكتشف انهم مخالف فهنا رد السيد الخولي السيد دجان على صحيحه راضي علم مراجع يعني مجله فتاوى مراجع ردت صاحب العروه يقول فإن كان مطابقا لفتوى المجتهد الذي قلده بعد ذلك كان صحيحا كأنما صاحب العروان يرى أن فتوى المجتهد لها موضوعية بار الكلام هكذا فعش علمي بيها كأنما ظاهر كلام صاحب العروان وهذا أن فتوى المجتهد لها موضوعية رحينئذ إن تبير أن عمله مطالب لفتوى المجتهد الذي يجب عليك فإنه فعله صحيح إن تبين أن عمله مخالف لفتوى المشتهد الذي يدين عليه تقليل المتعلام فعمله غاضب ظاهر هذا التعليق أن فتوى المشتهد مأخولة على نحو طريقي أفضل مأخولة على نحو الموضوعية والسيبية نريد على السيد الخير والسيد بنن هنا مفروض أن تقول هكذا إن تبين أن عمله مخالف للواقع الذي انكشف عن طريق فتوى المشتهد فتجعل المدار على وين؟ على الواقع لا على كتو المشهيد وهكذا إنه ما تجي عمليا ما تفعل تدري من كتو المشهيد فارق الواقع إن هذا صناعة تطبيق صناعي، تطبيق علمي فقط لا أقول ان تقول إن تبين أن عمله كان مطابقا للواقع الذي كشف له عن طريق كتو المشهيد مو تبين أن عمله كان مطابقا لكتور المشهيد مطابقاً للواقع المنكشف عن طريق فتوى المشتهد لأن فتوى المشتهد مدخولة على نحو الطريقية لا على نحو الموضوعية العبرق الصحة بمطابقة العمل للواقع فتوى المشتهد والطريقية الواقع هو فتوى ما يجب لي الرجوع ألمانات في صحة العمل مطابقة هم الواقع وفتوى الذي يجب تخليجه المعلام طريقا إليه تطريق صناعي تطريق علو ودمير في العمل أمريكا تبين أن عمله مخالقا لفتوى المشتهد فتاركا يكون المشتهد الذي كان يجب عليه تقليده كذا العمل هو الناقل المجتهد الذي يجب عليه تقريره فعلا انما او كان اثنين لكن متفقين في الفتور. يعني تبين ان عبله مخالف للفتوى المجتهد الذي يجب عليه فعلا ومخالف للفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقريره حين ولكن فيما إذا تبين أنه عمليه مصادق لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل ومخادق لفتوى المجتهد الذي يجب عليه تقليده في الأرض أو بالعرض إذن إيش مهم. هل العبراء بالمقلد حين العمل أو العبراء بالمقلد حين مزلوه هل يتبقى عليها مرات عنديه كثير هل هل العبرة بالمقلل حين العمل؟ هل العبرة بالمقلل حين وجوده؟ فمدرم من جدت المساء الابتلائية هل نغرر السيد الخود رحمه الله متره يرى وجود الخمس السيد الحال السيد يرى وجود الخمس في الحال هذا الإنسان في زمان سيد الخوائي ما كان أنا قلت السيليفوني. ما كان من كذب لأحد في المسألة، بس هذا السير، فما أخرجهم سير آب، ما أخرجهم سير، كان غافلا في زمن السير البوني ما أخرجهم سير آب، عنه كان جمالي يخرج لأنه من قبل السير البوني ما أخرجهم سير آب، كان غافلا، أخرج منهم ها قسم بقي عايز قسم ثم قلد ان يقود بسقوط الثالث اذا العبره بالمقلد حين العمل في بيت فلا تنسى اذا العبره بالمقلد العبر العمل او العبره بالمقلد حين الرجوع فانها الاقوى بنظرهما العبره بالمقلد حين الرجوع لا بالمقلد حين الحال لانه ما هو مبكلا به فذاك المستهد ليس حجة الفيدي وما ذاك المستهد حجة الفيدي هو ليس مبكلا الآن هذا بعد أن رجع التفاق ورجع الان الآن حين رجعي ومبتلا بماذا؟ مبتلا بمسألة واحدة هل يجيب عليه إعادة الأعمال السابقة أو لا يجب؟ مبتلا بقضلة الإعادة وعدم الإعادة المفروض أنه تبين أن أعماله مخالف لفتوى السابق مخالف لفتوى من يجب عليه الرد عليه؟ فما هو مبتلا به فعلًا هو مسألة عادة ولا مسألة هل يجب عليه العادة ولا يجب عليه العادة مبتلا بشيء آخر؟ بما أنه مبتلا بخصوص هذه المسألة هل يجب عليه العادة أو لا يجب عليه العادة؟ من هو الحجة عليه في هذه المسألة؟ الحجة عليه فإنه لا الآن لا فتوى لأن فتوى السادق ثقف الآن انتجي إما بموت أو بشيان أو بموت أو بشيان أو بشرافة فإذا بالنتيجة ما هو مبتلا به هو يعاني وعلم يعاني ليس السابق حجه فيه لسقوط حجية في الان وما كان السابق حجه فيه وقبل سنتين مثلا ليس مبتلا به الان ففي يجب عليه الرجوع الى المرض المقلد الفعلي للمقلد السابق هل للمقلدين بالمقلدين الرجوع للعبرى بالمقلدين العناد لان ما هو به ليس السابق حجة فيه وما هو حجة ليس فيه ليس مقتلنده افتحوا